بسم الله الرحمن الرحيم ما أعظم إذا كان قلبك متعلق بغير الله ما أعظم الألم إذا كان قلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى أوحشتني خلواتي بك عن كل أنيش ودعاني الود والحب إلى المعنى النفسي فبدا لي أن مهر القربي النفوس فكتبت العهد للحب على أغلى طروسي آمل من الله عز وجل أن نعيش جمال القرب من الله سبحانه وتعالى تذكر يا غالي إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخط وضاقت السبل وبارت الحيل نادى المنادي يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم